الحجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من السماء يشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وهذا الحجر من الجنة وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الطواف به أي بالحجر بدأ بالحجر واستلمه وكان كلما حاذاه يكبر صلوات الله وسلامه عليه حتى إنه لما فرغ من طوافه وأتى زمزم وشرب منها عاد إلى الحجر قبل أن يتوجه إلى الصفاء واستلمه ثم توجه إلى الصفا من بابه هذا في عمرته وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه المراد الحديث عن الحجر وهذا الحجر تعرض لما يعرف بهجوم القرامضة عليه والقرامضة فرقة باطنية ظهرت في أواصل القرن الرابع ظرت بالمسلمين كثيرا جاء جاءوا من جيئة البحرين والأحساء المعروفتان الآن إلى مكة المكرمة ودخلوا على الحجاج في اليوم السابع أو الثامن من شهر ذي الحجة عام 419 للهجرة عام 319 للهجرة فدخلوا المسجد الحرام وقتلوا خلقا كثيرا ورموا في زمزم في بئر زمزم أكثر من عشرين ألف حاج وكان أبو طاهر القرمطي عليه نعائن الله تترى إلى يوم القيامة على فرصه عند الكعبة يقول أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا ثم يأمر من معه من جنوده وأتباعه وحشمه أن يصنعوا في البيت ما صنعوا فقلعوا الحجر وهم أن يقلعوا الميزاب والميزاب عالي فكلما ارتفع منهم أحد إلى الميزاب ليقلعه قامت قبيلة بني هذيل ترميه للسهام دفاعا عن البيت وكانوا يقتلون الحجاج وأصابوا رجلا من أهل الحديث ثم إن الأحد جندي أبي طاهر القرمطي يقول للحاج يقول للعالم لم يقول الله من دخله كان آمنا هو يصخر قال يا أحمق إن المراد ومن دخله فأمنوه أي الخطاب لكم فأنتم الذين عصيتم الله ثم ردد قول القائل يذكر ما هو فيه أنهم من حالهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا ترى المحبين صرع في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا وقعت هذه الفتنة ثم أخذوا الحجر معهم إلى هجر جهة الأحساء شرق منك العربية السعودية حاليا أخذوا معهم الحجر الأسود مكث عندهم أكثر من عشرين عاما ثم ردوه والآن إذا أردت تقبل الحجر تراه على هيئة قطعة ثمان قطع أشبه بالتمرات بعضها صغير وبعضها كبير هم موضوع في وعاء يحمله ويطير.